الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته لما أمر الله تبارك وتعالى أهل الإيمان بالدخول في دين الإسلام كافه يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافه ونهاهم عن اتباع خطوات الشيطان ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين قال بعد ذلك فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم إن انحرفتم وخرجتم عن طريق الحق من بعد ما جاءتكم الحجج الواضحات فاعلموا أن الله عزيز لا يغالب ولا يفوته شيء قادر على أخذكم ومعاقبتكم وهو حكيم في أمره ونهيه وحكيم في جزائه يضع الأمور في مواضعها ويوقعها في مواقعها يؤخذ من هذه الآية من الهدايات فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات أن من زل وانحرف بعد أن تبين له الحق فهو متوعد بالعقوبة وهنا لم يذكر عقوبة خاصة ما قال فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فعذبناكم في الدنيا أو في الآخرة وإنما قال فاعلموا أن الله عزيز حكيم فكان ذكر هذين الاسمين الكريمين يدل على المؤاخذة والمعاقبة والجزاء فإن العزيز أو الذي لا يغالب فهو قادر على أخذ هذا المسي الذي قد أعرض عن الحق وترك بعد وضوحه وظهور دلائله فلم يكن ذلك عن جهل وخفاء للحق ويؤخذ من ذلك أن من ينحرف من أهل العلم فإنه يكون أعظم جرما من غيره ولهذا فإن الله تبارك وتعالى يقول لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون فسمى تركهم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صنعا والصنع أخص وأدق من مطلق الفعل لكن في عموم أهل الكتاب لما ذكر لعنهم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل هؤلاء اليهود والنصارى لعين الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان أنبيائهم عليهم الصلاة والسلام على لسان كبار الانبياء السبب كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لكن في النهاية سمى ذلك فعلا وفي ترك الأحبار والرهبان سماه صنعا هنا ايضا يؤخذ من هذه الآية أن الله عزيز حكيم صيرة صيغة خبر لكنه ليس مجرد خبر بل في طياته الوعيد في طياته الوعيد كقول من يتوعد غيره إن خالفتني أو عصيتني فأنت تعرفني فذلك وعيد أكيد وكذلك في الآية دليل على أن الأسماء الحسنة التي تذكر في خواتيم الآيات تتعلق بمناسبة أو لها مناسبة بمضمون وموضوع الآية كما ذكرنا ذلك سابقا وهذا نوع من أنواع المناسبة بين المناسبات أنواع وجه التعلق وجه الارتباط بين الآية والتي بعدها والتي قبلها وكذلك أيضا بين الآية وخاتمتها وكذلك بين فاتحة السورة وخاتمتها وبين المقاطع هذا كله من المناسبات كذلك بين الجمل الجملة والجملة فهنا ما قال فاعلموا أن الله غفور رحيم مثلا وقد ذكر أن بعضهم سمع قارئا سمعه أعرابي سمع قارئا يقرأ فإن من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله غفور رحيم ف أنكر ذلك عليه ولم يكن هذا الأعراب قارئا ولكن قال الحكيم لا يقول كذا الحكيم لا يقول كذا يعني لا يذكر الغفران عند الزلل قال لأنه إغراء عليه يعني كأنه يقول فإن من بعد ما جاءتكم البينات فعلموا أن الله غفور رحيم إذن لا حرج عليكم ولا بأس ولا غضابة حينما يقع منكم من الحراف فهذا لا يحفظ ولكنه فهم ذلك بفطرته فلما أعادها, القارئ أعادها على الوجه الصحيح اعلموا أن الله عزيز حكيم وذكر هذا في قراءة قوله تبارك وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله ذكر أن قارئا قرأها والله غفور رحيم فأنكر عليه ذلك لأن ذلك إغراء بالمعصية والآية كما هو معلوم عزيز حكيم ثم قال الله تبارك وتعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور ماذا ينتظر هؤلاء المتباطئون المتأخرون عن قبول دعوة الحق بعد ظهورها وقيام براهينها وأدلتها إلا أي يأتيهم الله تبارك وتعالى الاتيان والمجيء اللائق بجلاله وعظمته في ظلل من الغمام والغمام هو السحاب الأبيض الرقيق ليصل بينهم بالقضاء العادل وذلك في يوم القيامة ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا فيأتي تبارك وتعالى لفصل القضاء وتأتي ملائكة الرحمن فهنا يكون الحكم بين العباد والمحاسبة والجزاء فريق إلى الجنة وفريق إلى النار يؤخذ من هذه الآية ألينظرون إلا أن يأتيهم الله إثبات صفة الاتيان لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته من غير كيف كذلك أيضا هنا هل ينظرون هل هذه للاستفهام الإنكاري وهي بمعنى النفي يعني ما ينظرون هل ينظرون هذا استفهام فكأنك تقول لو قلت لقائل مثلا هل تنتظر إلا عقوبة من الله تنزل يعني ما تنتظر إلا عقوبة من الله ماذا تنتظر فهو بمعنى النفي ولذلك دخلت إلا ينظرون إلا يعني ما ينظرون إلا كأن ذلك للحصر النفي والاستثناء وهذا معروف في الاستعمال في القرآن وفي كلام العرب لاحظ فإن زللتم الصيغة للخطاب المخاطب فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون ما قال هل تنظرون فإذا كان الخطاب موجه لمن كانوا مخاطبين قبله فيكون ذلك من قبيل الالتفات تحول من المخاطب إلى الغائب هل ينظرون ما قال هل تنظرون والظاهر أن الخطاب هنا يختلف وأن هذا يتعلق بالكفار هل ينظرون فجاء به بصيغه الغائب كأنه تبعيدا لشأنهم ومرتبتهم حيث عبر عنهم بهذه الصيغه أما أهل الإيمان فوجه الخطاب إليهم مباشرة وهذا فيه تسليه للنبي صلى الله عليه وسلم وتجديد الخطاب وتلوين الخطاب فيه تنشيط للسامع هذا بناء على أن الخطاب في ال الذي قبله لأهل الإيمان وهذا أيضا لأهل الإيمان لكن الذي يظهر أن الذي قبله لأهل الإيمان وهذا للكفار الينظرون وبهذا لا يكون فيه التفات لا يكون فيه التفات ثم قال سلبني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينه، ومن يبدل نعمه الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب حينما ذكر حال هؤلاء من المتاخرين عن قبول الحق ماذا ينظرون؟ ماذا ينتظرون؟ إلا مجيء الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء وعند ذلك يندمون هنا قال سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ذكر ضربا من هؤلاء المنحرفين المبدلين الكافرين وهم بنو إسرائيل فهؤلاء ذكرهم تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم ومن أجل أن يعتبر بهم المخاطب أو السامع سل أيها الرسول بني إسرائيل المعاندين المكذبين لك كم أعطيناهم من آية واضحة في كتبهم تهديهم إلى الحق فكفروا وأعرضوا وحرفوا الكلمة أهم واضعه فكانوا مبدلين نعمة الله تبارك وتعالى بالوحي وبيان الحق بالكفر والتحريف والإعراض بعد قيام الحجه ومثل هؤلاء فإن الله تبارك وتعالى قد توعدهم بأشد العقوبة فإن الله شديد العقاب ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب وهنا يؤخذ من هذه الآية من الهدايات أنه يعظم ويقبح ممن جاءته البينات والأدلة الواضحات والعلم الصحيح ان يقع منه النكوص والتبديل والتحريف والإعراض وكذلك أيضا أن من أنعم الله تبارك وتعالى عليه بنعمة دينية أو دنيويه فإن الواجب عليه أن يشكر هذه النعمة لا ان يقابل ذلك بالكفران ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب فإن ذلك حري بأن ترحل عنه هذه النعمة وتزول ويجازى على ذلك بالعقوبة فتترحل عنه عافية الله تبارك وتعالى ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته لاحظ أنه جاء هنا بالحكم عاما تحدث عن بني إسرائيل ثم جاء بحكم عام يشمل هؤلاء وغيرهم ومن يبدل نعمه الله كل من يبدل نعمه الله والنعمه أيضا هنا مفرد مضاف إلى معرفة نعمه الله وهذا يكسبه العموم يعني نعم الله ومن يبدل نعم الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب تبديل النعم بعد ما جاءت الإنسان يشمل ذلك النعم الدينية والنعم الدنيوية فالنعم الدينية أن يعمل بخلاف الحق أو أن يبدل الحق أو أن يكذب على الله تبارك وتعالى وينسب إليه وإلى دينه ما ليس منه فيكون ممن يحرف الكلم عن مواضعه و. كذلك النعم الدنيويه فان الانسان يكون مبدلا لها إذا لم يقابل ذلك بشكر الله تبارك وتعالى عليها فبدلا من الشكر يستعمل هذه النعم في الطغيان ومن يبدل نعمه الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب قد يكون هذا بالنكران كما وقع لقوم سبأ وقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وفي القراءة الأخرى بعد بين أسفارنا باعد على سبيل الخبر هي كانت القرى متجاورة يخرجون من قرية من اليمن إلى الشام فتتراء لهم القرية الأخرى لا يحتاجون إلى التزود وليس في حال من الخوف بل في أمن ومع ذلك قالوا ربنا باعد كانهم قالوا نريد أن نذوق السفر الحقيقي والمشقة والتعب ونقطع الأرض الشاسعة فهذا كفران للنعمه وعلى القراءة الأخرى باعد بين أسفارنا لم يعترفوا بهذه النعمة العظيمة وإنما جحدوا وقالوا الأسفار متباعده فهذا يقع كثير لطوائف من الناس حيث يجحدون نعمة الله عز وجل عليهم فيشتكون دائما ويتذمرون يتذمرون قلة ما بأيديهم من هذا العرض من الدنيا وهم في خير وعافية من الله عز وجل لربما يشتكي الإنسان المرض والعلة ونحو ذلك وهو في عافية من الله تبارك وتعالى لربما يشتكي أمورا تنغص حياته وهو في بحبوحة من العيش فهو لا يشكر هذه النعم ولربما يستعملها في غير وجهها الصحيح كما نسمع ونشاهد في بعض الصور والحالات ونحو ذلك من تضييع النعم والإسراف والتبذير ومشاهد تدل على بطر وطغيان أفعال تدل على سفه وقلة حياء من الله وقلة حياء من الناس في بلاد قريبة يبحثون عن لقمة عيش ولربما البعض يبحث عن ذلك في المزابل ونجد آخرين يتقلبون في النعم ولا يشكرون الله تبارك وتعالى على ذلك فمثل هؤلاء قد يعاقبون وقد تعاقب الأمة باكملها إذا لم تأخذ على يد هؤلاء السفهاء فتترحل هذه النعم ويصير الناس إلى حال يبحثون فيها عن شيء يقيم أصلابهم ويتذكرون هذه النعم ويذكرونها لمن بعدهم فتكون مجرد ذكرى عابرة كما أن الناس اليوم يتذكرون الفقر والشدة وشظف في العيش الذي عاشه آباؤهم هذه النعم أيها الأحبة إن لم تذكر وتشكر فإنها ترحل والله المستعان ونسأل الله عز وجل ألا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ويرزقنا وإياكم شكرا نعمته فهذا وعيد في هذه الآية جاء على صيغة الخبر أيضا فإن الله شديد العقاب، فهذا وعيد لكل من بدّل نعمة الله من بعد ما جاءته. وهنا قال: ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته، فإن الله ما قال، فإنه شديد العقاب. فأظهر لفه الجلالة في مقام يصح فيه الإضمار، يصح فيه ذكر الضمير والكناية به. قال: فإن الله شديد العقاب. فهذا لتربية المهابة ولا شك أنه أفخم وأعظم وقعا في النفوس والقلوب لدى السامعين ما قال فإنه شديد العقاب قال فإن الله شديد, شديد العقاب فهذا يوجب الخوف منه ومراقبته نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يخافه ويتقيه ويرجو ثوابه ورحمته إنه سميع مجيب الله أعلم وصل الله على نبي محمد عليه وصحبه إذا كالذيكم إضافة أو سؤالنا كل ذلك تغير الفطرة تشبه الرجل بالمرأة تشبه المرأة بالرجل من تبديل نعمة الله عز وجل تشبه المسلمين بالكفار تشبه الإنسان بالحيوانات من يبدل نعمة الله فهذا تبديل لها يعني الله عز وجل لهذا الدين الكامل من كل وجه دين الفطرة فحينما يتشبه الإنسان بالضالين أو بالمغضوب عليهم هذا تبديل لنعمه الله عز وجل عليه حينما يترك الوحي والهدى الكامل ويبحث عن الهدايه في كتب نظريات غربية أو شرقية أو وثنيات يستوردها من أم من شقيه يبحث فيها عن السعادة والراحة والطمأنينة فهذا من قبيل تبديل نعمة الله عليه فتبديل نعمة الله له صور كثيرة جدا في الثقافة والعلم والعمل والاعتقاد وكذلك التعامل مع هذه النعم من السمع والبصر والجوارح وكذلك أيضا الطعام والشراب وهذه الوسائل وسائل التواصل والاتصال وكذلك أيضا المراكب والمساكن وما الى ذلك كل هذا يجري فيه ما ذكر طيب اللهم صل على محمد لا اله الا الله السلام عليكم